ما زاغ البصر وما طغى لقدرئ من ايات ربه الكبرى ا ف ر أ ي ت م اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى ى ألكم الذكر وله ل ا ن تلك إ ذ ا قسمه ضيزا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها ل ا الظن و م ا تهوى الله أ ن ف س و ق د ج ئ م من ربهم ا ل ه د أم ل ل إ ن س ا ن ما م ت ن ى فلله الآخرة والأولى وكم من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 إ ن ربك واسع ا ل م غ ف ر ة هو أ ع ل م بكم إ ذ آ ش أ ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ آ ن ت م أ ج ن ة في بطون أ م ه ا ت ك م فلا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن اتقى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 وقوم نوح من قبل انهم كانوهم ا اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذير